119. وإن خبتم ألا تقتصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النتاء مثنا وثلاث واربا 110. فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 119. ذلك أدنى أن لا تعولوا 110. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 111. فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فَآمِنَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَطْعِمُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَأَتِمُّوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ثم نمم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبذارا ان يكبروا 114. ومن كان غنيا فليستعفف 115. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 116. فإذا دفعتم إليهم أموالهم 117. فأشهدوا عليهم 118. وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من 117. مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 118. مفروضا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 117. وليقولوا قولا سديدا 118. إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيطلون سعيرا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 114. ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كَانَ لَهُ له ولد 115. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 116. فإن كان له إخوة 119. فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين 110. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما